إِلَّا اللَّهِ وَرَسُولِهِ إلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَعَلَهُ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا عليكم أحدا فأتموا. إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركيين حيث وجدتمهم وخذوهم وأحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد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 إن الله يحب المتقين كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون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 فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّ كَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُونَ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 انما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فأساء أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم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 نفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوانه وجنات، وجنات لهم فيها نعيم مقيم. قاليدين فيها ابدا ان الله عنده اجر عظيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحب الكفر على الايمان وَمَن يتولهم منكم فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قل إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَأَمْوَالٌ وَتِجَارَةٌ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 ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا عن عيد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يُضَاهِؤَنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَعُوا مِن قَبْلِهِ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُؤَفَكُونَ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا وَمَا أُمِرُوا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 يا ايها الذين امنوا ان ان من الاحبار والرهبان ياكلون اموال الناس لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله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 يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ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 إلا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تظنوه شيئا والله على كل شيء قدير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 أفَاللَّهُ عَنْكَ لِمَا أَذِنَتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبِينَ لَكَ الَّذينَ صَدَقوا وَتَعْلَمَ الْكَابِينَ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذينَ يُؤْمِنونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَيُّ يُجَاهِدُ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ والله عليم بالمتقين إنما لَا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم, وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لاعدوا له حدة ولكن كره الله بعاثهم ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبأوا ولا أضعوا خلالكم يبغونكم الفتنات وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين لقد بتعوا الفتنات من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء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 وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوا وَهُمْ فَرِحُونَ قُلْ لَنْ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَاهُ وَمَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ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 لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدْخَلًا لَّوِئَ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِن أُعطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّ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 ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفه منكم نعذب طائفه بانهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض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 انفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة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 ان اغناهم الله ورسوله من فضله فان يتوبوا يكن خيرا لهم وان يتولوا يعذبهم الله عذابا اليما في الدنيا والاخره وما لهم في الارض ولي ولا نصير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 فانقضهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلف الله ما وعده بما اخلف الله ما وعدهم وبما كانوا يكذبون الم يعلموا ان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 استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مره فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين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 لو كانوا يثقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا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 اتٍ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذبرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب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 ان الله هو يقبل التوبه عن عباده ويأخذ الصدقات, وياخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون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 التائبون العابدون الحامدون السائكون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر وناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين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 وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدته وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم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 وضاقت عليهم آفسهم وظنوا ألا لا من الله إلا إليه وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم.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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخبصة في سبيل الله ولا يطؤون ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح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 مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وماتوا وهم كافرون اول يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون ثم لا يتوبون ولاهم يذكرون